السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكيف وضلتك بالكلاما على عباد الذين الطفاء اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإلك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك النبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالأولين والآخرين والملئ الأعلى اليوم الثين أما بعد أحوالك الكلمات رصاني يا بارسيكم ورصاني أحفظكم درس تفسير في معهد القرآن الدعوي في السنة الثانية بإذن الله تعالى بالأثر كما لاحظة خلقه بيطلب من الفرح بالمشار أكملت متفاوتات شاء الله بدها نبدأ كلماتكم في صوت المتفترين مدرفسكم لصوت المتفترين وأنا والله يعني وأنا أقرأ المدرستات بتاعكم قلبي من الفرح وعادي أفكر بعد خلاص بعد عايزين في الدعوة عايزين نبدأ بنوربك في في في كلمات وتحضير كلمات وأساق كلمات بيجيبنا على يعني كل أخت شاركت في المدرسة. أختنا جوز الله. أختنا أمال. أختنا أول شهيدة. أختنا مسلمة وأفتخر. أختنا تو الله. أختنا رسول عند العالمين يعني إيه؟ جميع الأخوات الذين شاركن في هذه الإيه في هذا التضبر وهذه المدرسة. النقطة الثانية والأختنا رحية. ربنا يحفظ فيهم النقطة الثانية يا الباقي البرفن. يعني اللي ما كتبوش ما كتبوش لي يعني أنا لوقت شايف قدامي شروق أمل وأمة الرحمن واممت المسجد وغرفة الهداية غرفة هذا الإنسان والغرفة هذا كان ده إنسان وتلتبيل وورهام ومحليمة وربعه يعني أنا قدامي أسماء ف يعني إيه يعني لماذا لم يتم مشاركة هذه الأسماء إلى الآن؟ يعني ليه ما كتبوش يعني اين بصماتكم يا جماعة المفروض ان انت كل حد منكم يبقلو بصمة حقيقية في المدارسة بإذن الله سبحانه حتى نتطمن عليكم يا نام ديت هي اللي بتطمن عليكم هي اللي بتطمنني مين اللي فاهم، مين اللي ما فيه مش مين المكتهد مين اللي مش مكتهد مين اللي فعلا ان شاء الله بإذن الله يعني بدأ المعهد يثمر فيه وفكره وفنطج تعامله مع القرآن مين اللي الموضوع مش كده فعلا يعني دي نقطة اتمنى يعني اين البشاوات البقين التعليقات وققت تماما يعني طيب مخت المرهان بتقول هكتب قريب انا هنشوف يعني ملف المطففين الملف ملف المطففين لا يزال مفتوحا انا يا جماعة ان شاء الله مش هاقفل المدارسات الليلة الملف لا يزال مفتوحا مثل انت بيه الالت وانا كمان معانا اثنين الباقي فين بقى يعني اين مدرست اخواننا الباقيين اختنا سناء فين ما ظهرتش المره دي وكحنا المره اللي فاتت كمان يعني خلاص ادي اختنا راديه واختنا ربعة جميل جدا طب يلا شدوا حيلكم واختنا امل الرحمن رحمان وام مريم ماشيه كمان <تصفيق> طيب ده كله ده كلام جميل جدا انا دلوقتي يعني يعني جعلوا رأسي كذا كلمة اللي لفعت الرحمن دخل رأي نكتب على طول الله رأسي كذا يعني بس إن إن شاء الله بإذن الله أنا مستني بقى المدرسات بتاعكم مدرستات قيمة أنا مفرح جدا لما بلعب بيت المدرسة قمت للين بالصورة ووصلت لكذا يعني ذاكرتي تفسير كذا ووصلت لكذا يعني إنهاتي يعني إن شاء الله بس الله هسجل الحلقة السادسة من المدرسات بتاع صور الطور اختباعتها بتقول قرأت تفسير النسي وحصل كذا كلام يفرح يا جماعة. اما لايه حد قرأ تفيره ووصل حد قام ليله ووصل حد رتل بقلبه ووصل حد يعني الذكر كويس وستوعب ووصل يبقى ايه؟ يبقى احنا بإذن الله سبحانه وتعالى كده باطمئن ان احنا ماشيين على طريق الى القرآن بإذن الله سبحانه طيب نبدأ التعليقات بقى تعليق اختنا ابو الله بتقول أواخر آيات المطففين تشبه آيات عباد الرحمن والصراحة تعليق طيب وملاحظات طيبة بتقول إن أواخر آيات المطففين بتشبه آيات عباد الرحمن اللي هي أواخر سورة الفرقان يعني أظاهي أضع... أظان أواخر المطففين بتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين إن الذين أجرم كانوا من الذين اهمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا قلبوا الأهلين انقلبوا فكين شغلين بينهم بينه شغلين بلهم بينه يعني دا المراقضة او ده يعني دا الحاجة من اللي نقوم بانها شغلة بنا بينا انما في الرحمن واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة مش شغلين بنا بيهم مش شغلين بنا بيهم يبا اذا اواخر المطفرسين بتتكلم عن تعامل الكفار مع المؤمنين انهم مشغولين بينا اواخر الفرطان بتتكلم عن تعامل المؤمنين مع الكفار تعامل المؤمنين مع الكفار وإذا انهم مش شغلين بالهم بيهم قالوا سلامة خلاص كلمة معه عبده عشان يكملوا طريقهم يبقى هنخرج من كده بحاجتين الحاجة الأولانية يعني إذا شغل بك أهل الباطل فانشغل أنت بالله إن ده المؤمن المؤمن اللي مشغول بالله انت انشغل بالله يعني أحد التعليقات اللي أثرت فيها جدا تقريبا تعليق واحدة من الأخوات على صورة الطور مدارسات صورة الطور من صورة المطفزين فبتقول انا لما بدأت عيش مصير صوتوص انا ندمت على الساعات اللي قبضتها وانا قاعدة تاجع في الخبر اللي حصل للخبر المحفظ وانا قاعدة تاجع في الموازنات السياسية وانا اندمت ان انا حسيت بقيمة عور اللي روح مني حسيت بقيمة كل ساعة روحت مني هيا دي القضاء يا جماعة اذا شغل بنا اهل الباطل لا تشغل إلا بالله قالها تعالى كل على قطاع وازجد واقترب تبك منه وعمل ايه ازجد فهو جاي ربي عشان يؤذيني وعطأني بقدمه وانا بسجد في صحن الكعبة واقترب خلي كل همك كيف تقترب من الله هو كل همك كيف يقضي عليك وانت افضل لكل همك كيف تنجو منه ده انت كل همك كيف تقترب من الله زي في سورة الشعارات كده قالوا لئن لم تنزهي يا نوح لتكونن من المرجومين تهديد بالاعداد هنصدر عليك حكم بالاعداد قال الرب ان قومي هددون لا قال الرب ان قومي كذابون هم مسؤولين ازاي يضغوا علي وهم مراه بهدايتهم وهو مسؤول بان الناس تحب ربنا وتعرف ربنا هو ده الدين يا جماعه كده ربنا يقول فضرهم حتى انا نفسي مقضوه سيبك منهم ما بفكرش فيهم اصلا ضرني ومن خربت وحيده ضرني ومن يكذب بهذا الحديث ضرني سيبك منه ما تتجادلش بيه اصلا لا تنشغل به نهائيا يبقى ده النقطة الاولانية يعني يعني كلام طيب جدا من اختنا الحاجة الثانية يا جماعة لنقوا ده من الكلام ده التركيز يعني ايه التركيز يعني المؤمنين مركزين في طريقهم المؤمنين مركزين لان اهل البطل بالنسبة لهم هدفهم الكرسي في الدنيا فعارسين ان المؤمنين هو ملعقق اللي بينهم مدنوا فهو ده ايه شغلين المؤمنين ان انا المؤمن انا في الفرزلس الاولى يا عمّا انا باقي بايك يا عمّا انا مش فاضي مش فاضي افكّة فان الباطل انا يا راجل منطلق في طريق العبادة وفي طريق الدعوة وفي العلاقة بالقرآن وفي الأخوة وفي فصل الصف وفي الحق وفصل الصف جدارة انا راجل مشغول يبقى نا يا جماعة بحث خطير جدا جدا جدا اللي هو التركيز التركيز انا عايز واحدة منكم بقى تقول لي بحث التركيز ده تبع بحث كبير اسمه ايه اللي تبع بحث التركيز تبع بحث كبير اسمه إيه ها بحث كبير كلينا عنه كثير وي... اه يعني ها أيوة الت عقلية ولا نفسيه ولا فكرية ولا عقلية التربية عقلية تبع التربية عقلية صبرته مش تبع التربية عقلية هو تبع جزء من اسمه قواعد النجاح في بحث قواعد النجاح في الحياة البحث ده يعني من أخطر الفروعات اللي هن الغرضوا منها ده جذور النهضة الدينية اللي إحنا نصنع ربنا يقنع علينا قواعد النجاح في الحياة ان من قواعد النجاح في الحياة حاجه اسمها التركيز انك تركزي انت عايز ايه الاخت اللي هذا شتت نفسه بالميت عمل وعمل والاخ اللي هذا شتت نفسه بالميت اتجاهه واتجاه حتى في الدين الشتات ما بيغطى التركيز من ضمن قواعد النجاح في الحياة الاستمرار فأنتبرر زي ما الحسن البصري يقول والله ما عمل المؤمن بالشهر ولا الشهرين ولا بالسنة ولا السنتين والله ما جعل الله للمؤمن أجلا دون الموت والله ما جعل الله للمؤمن أجلا دون الموت بيقول المؤمن مش اللي بيشتغل بقعد سنة سنة تاني يقوم له ويزيد أو قعد شهر شهرين يبيتذكر تفسيره تزيد المؤمن حتى الموت مستمر على ذيل قال انا واطلبي بثباتي وذكائي ما دم تحير حتى الموت قال تعالى لاخض ربك حتى ياتيك اليقين حتى الموت الاستمرار يا جماعه من قواعد النجاح في الحياه الاستمرار من قواعد النجاح في الحياة الاستعداد ولو ارادنا ولو ارادك والله لا ارض يبقى الاستعداد يبقى اهل رمضان في رمضان لازم تستعدي عايزه في لو انت طالعا مثلا عمره لديك تستعدي إيبا الاستعداد ايه ثاني من قاعدة النجاح, النجاح في الحياة انا عايزك تتوى معايا كده ايه ثاني من قاعدة النجاح في الحياة انا قلتلكوا الاستمرار والاستعداد والتركيز ها يلا بقى عايدين ايه, ايه عايدين نسلعبها من نسكوا كده نشوف يا جماعة انتم مستوعبين ولا مش مستوعدين الاستعانة بالله ماشي الافتقار الى الله جميل الهمة حل وماشي يعني العمادة ماشي أنا أنا الوقتي يعني إيه يعني إيه؟ أنا هنا جماعة مش في التردد قلبيا مش بتكلم عن أنا هنا في التردد عقليا أنا بتكلم على الأسباب الواقعية البشرية للنجاح اللي الطالب لو خده يبقى طالب متفوق الميكانيكي لو خده يبقى ميكانيكي ناجح اللي يبقى إيه أو أي وضوح الهدف وضوح الهدف وده تبع التركيز وضوح الهدف والتركيز فيه ها والتركيز فيه يبقى نتبع التركيز برضو ايه يعني الصحبة جميل جدا يبقى كلمة الصحبة ده روح الفريق والتكامل والحفاظ على بعض روح الفريق ماشي التخطيط جميل جدا التخطيط يبقى ده من ضمن قواعد النجاح في الحياة الادارة هقول بقى اسمها قبول الادارة قبول الادارة لان الاخوة والاخوات ما بقبوليش الادارة لو انا جيت قلتلكم الان المديرات بتاعاتكم فلانة كان فلأ الاخوات اللي قطعوها واش معنا دي المديرة يا عم إباله الإدارة إباله بعض الدعاء دي جي مثلا نتعامت عامل فنقول مثلا المدير فلان ليه البعض الزعلان وهو يديرني ليه يا عم هي دي الدنيا بدية حياء قبول الإدارة ماشي آآ آآ الشحن المستمر دايب اتبع التنبات الكولدية يعني هناك تنبال عقلية خلاص الصحبة يا خلاص وضع خطة مدائي التقطين ان لازم يبقى فيه خط سير ها وإيه كمان ها وبدل ما قلنا تبع الخطة والخط يبقى لازم لازم يبقى فيه الترقق التدريجي قبول الترقق التدريجي الحياة مش أفش الحياة مش زي السماء إيه مش مش كده أفش عطون لازم الإزالة يقبل الترقق التدريجي مش النفسية المحبطة عدم الإحباط بس جميل جدا عدم الإحباط يبقى ايه يبقى دام قوادة النجاح في الحياة بس ده تبع تربينا بسياط تو الله تو الله عدم الإحباط تبع تربينا بسياط مش تبع تربينا عقلي التنظيم وإدارة الوقت خلاص جدا كويس جدا من الطايل ما نجمل من ايه من قواعد النجاح في الحياة التخطيط في مستوى الإنسان وليس المثاليات بادي اسمها الواقعية اللي هي مثاليون في تصور الهدف وواقعيون في تصور الطريق مشكلة الدقوة الثلاثيين ان هو مثاليين في تصور الطريق الأخ هو ما بيدخل المسجد يسمع عن الثلاث اللي كان بيطلق ألف راجعة في اليوم والثلاث اللي كان بيكتب المصحف مرتين في اليوم والثلاث اللي كان بيقعد يمكي طول الليل ولا ينام من العشاء للمجل يقومي خلاص هو ما الهدف ماشي هي الطريق ده للوصول للكلام ده لازم تبقى وقعه فيه التدرج قبول التدرج قبول ان في السل ما تطلقه خطوة خطوة يبقى ده ايه يبقى جميل جدا. جداً معرفة القدرات جميل جدا. طيب إيه إيه كل دي قواعد النجاح إن شاء الله وإذن الله انتهاز الفرص واستغلالها والله يا كلام جميل انتهاز الفرص واستغلالها الحياة فرص الحياة فرص ايه انت ايه على العبادة التي تصير عادة وتنظيم الوقت الصحبة فرح طيب خلاص يا جماعة طبعاً كي حاجة تانية كتير جداً ولكن ايه, إيه, إيه يعني بحث كده يعني حد منكم يجمع الكلام اللي احنا قلناه ده ده وحطه تحت ورقة عمل كذا يبعث يكتب ال إيه يكتب ما قواعد النجاح في الحياة أو بعض قواعد النجاح في الحياة مين تعمل البحث له ها؟ مين تعمل البحث كذا مبدأي تمهيدي قبل ما نذكر البحث ده في يوم الأدب إذا ما طعنت أنا قواعد النجاح في الحياة بحثوا لتجميع تجميع يعني إذا إذا التزود تزود ما يدرش خلاص قواعد النجاح في الحياة حتى تجميع احنا ولينا بس هاه بس خلاص يبقى احنا اتفقنا اهوت يبقى احنا عندنا كده غير ثلاث اقاوات ممكن رهام وامان ورقيا رهام وامال ورقي وسلسليل وابن طيب ما تستعجلوش يا جماعه لسه عندنا حاجات كتير ان شاء الله باذن الله خلاص انا مستني ازيب ابحاث ولو انا كنت اتكلمت معكم في الطلبه العقريه قبل كده يعني ايه ممكن تفتكروا هذا الايه ممكن مجموعة ايه طبعا احنا لسه بنقول من قناه النجاح في الحياه روح الفريق اعملوا مجموعه عمل بعد ما خلصوا يقابلوا مع بعض السبعه اللي رفعوا دينهم او الخمتة وقسموا العمل بينكم وابدأوا اعملوا هذا البحث كده وهتلاقوني اتكلمت كتير جدا عن قواة النجاح في الحياة كتير جدا يعني فانتوا باع ايه ما ان شاء الله اننا اخترم ان شاء الله يجب ايه ازيب كرسة طيب جميل جدا يبقى ده المدارسة الليقولة اللي اختنا جوتوا الله الحاجة التانية بتقول صورة المطفصين جاءت بين صورتين اللي هما الانفطر والانشقاق تتحدثان عن الدار الاخر فاستطاعت ان تقضي على هذه الظاهرة التي كانت في المجتمع. وبالتالي نطبق ذلك على دعوتنا للاخرين اه لا ناقت ابدا ولا نفقد الاعمل في احد هتشوفوا بعد الكلام الطيب فصورة واحدة قبط على ظاهرة متوغلة في مجتمع كامل فما بالنا بالقرآن كاملا اللي هو باع الاعجاز التغييري للقرآن يعني ببسط اول ما بلاقي ايه يعني باع عندنا مصالحات كنا بنتعامل بيها بيننا وبين بعض يعني الاعجاز التغييري للقرآن ولكن ما تنفيش يا كانت ظوره المطففين قبط على الظاهره في المجتمع مش بسبب ان النبي قراها بس بسبب ان النبي نزل بيها نزل بيها الدعا من الله لازم نبدأ نتحرك بقى لازم نبدا نتحرك إن شاء الله بإذن الله احنا فترضنا إن احنا نعمل لكم ماده جديده جديد في الدعوه تحضير كلمات واعطائها بس سيكشن تحضير كلمات واعطائها بس في ده إن شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى ال... في حد منكم بيديك كلمات يا يعني في منكم بتدي كلمات ها. المفروض النهاردة ان شاء الله يجي معنا دكتور رحمد صاد ان شاء الله بإذن الله هيبدأ معكم سيكشن صورة العنكبوت ان شاء الله لاننا خلطوا عن ناشغلتها في مرات والحاجة وان خلطها وهي سيكشن كلمات ايه ما ايه تحضير كلمات واعطاء وتحضير كلمات ان شاء الله بإذن الله في حد تاني بيدي في مسجد او عن نفس وسط اخوات أو أو أو يعني بيدي كلمات حد فيكم بيدي كلمات عموما وسط الاخوات عن نفس لمجموعة لمجموعه بتقعد معاها مثلا مره في الاسبوع لحاجة في بلدها في اي مكان طيب كويس جدا طيب خلاص جميل يعني احنا عندنا كده يعني عندنا ثلاثة 4 بفضل الله ماشي عندنا طلعوا لي 5 كده بفضل من الله سبحانه وتعالى طيب كويس والله ده الحمد لله عاملين مقربين جدا ولا كتير ما شاء الله ان كلنا بالله خلاص سواكعنا على الله يبقى احنا لحد يقولنا بحث التربية قواعد العب... النجاح في قواعد النجاح في الحياة قواعد النجاح في الحياة وقلنا الستكشن الجديد التدبر الثالث بتقول بدأت الصورة دوتو الله وردو بدأت الصورة ضليل للمطففين بتخاطب رجال الأعمال وبتهددهم لو تبرعاتوا ربنا نتعلم منها ألا في الله لو ما تلائم مدن على الحق فلا نفس شيء ده بقى هيفتح عندنا باب جميل قوي يا جماعه اسمه صور كلمه الحق في وجه الظالمين صور كلمة الحق في وجه الظالمين لو تفتكروا كان دي بحث كنت عايز اكلمكم بيه في الجزء 30 اللي هو كلمة الحق في الجزء 30 الظهر بكلمة الحق في الجزء 30 صور الظهر بكلمة الحق بقى في وجه الظالمين يعني ايه صور مثلا هنا المتطففين اهو المتطففين بيتوهنوا للمتطففين ده دول رؤوس الاموال المفسدين على المجتمع وايه للمتطففين يعني تهديد لحتان الاموال في المجتمع ايه كمان سورة ايه كمان صوت الكافرون لا نعبد ما تعبدون لكم ديكم مري دين انتوا شعب واحنا شعب لكم رب واحنا رب انتوا بتعبدوا شات او شعب واحنا بنعبد الله الاحد الصمد يبقى يبقى سورة كده واخد كلمه الحق بنضربين صوت العقل وتوافقوا بالحق وتوافقوا بالحق ها انت بكلمه الحق فلتقحم العقبه يختمها إيه إيه مش مش كلمة الحق وفاجر الظلمين دي جرأة في الطريق لله سبحانه وتعالى وعدم الخوف من تهديدات أهل الباطل عدم الخوف من تهديدات أهل الباطل إننا هكمل التدامي وأكمل شغلة الدهرة حتى لو هددوني فده يعني ده معنى جميل عظيم ولكن إحنا عندنا معنى جاهر كلمة الحق انتوا بتقولوا صورة الطارق صورة المهون صورة المسع تبت يدى قبلها ما شاء الله قالا المسع تبت يدى قبلها أبيلها بلد الحق فواجه فرعون هذه الأمة، فواجه فرعون هذه الأمة. إنهم يأكلون كذا، وأكلوا سبيل ده تهديد. أنا بتكلم ده تهديد من الله. أنا بتكلم تهديد من البشر. ان البشر هما اللي بيكلمهم. البشر هم اللي اللي بيكلمهم. خلاص. آه سورة تب كذا. بلال من ولا وتم. سورة العصر. الحق. سورة كلا لا تطاع. وأجد واقترب دموضه ثقأ ذي فلقت حماه العصر. فلقت حماه الإيه. هلا طيب جميل جدا برضو المشارك الأخيرة بقى للوقت هنا الله بتقول خطوط المفاصل المفاصل زحليقة في صورة ال إذا بالأفراونة نظرة مظبوط كذا إذا عاد صح إذا بالأفراونة في صورة المتصفين برأيهم المفاصل غيّرة اللي هي ال التصفيح آه من المان والترقمة تحولت بعضها لفجور كتب الفجور اسوّد القلب وبعكس وسوّد القلب هون على كولوبي وأخيرا الكفر بقى اللي هو بيجي على عذب الله يعني إذا تطلعين أيزنا قالوا غصتنه أولين يبقى إذا بدأ المصير سحنيه مش هتقف عند حد معين زي صورت الحديد برضه أختينا قالتوا الله بتقول أنا نكون معكم قالوا بلا ولكن فتنتم أنفسكم تربصتم إرذتم يبقى أيه يبقى هيدا المصير يبقى أنا عايز غصنا المعنى ده لحد بقى غصوز زي لو احنا نشتغل في الدعوية بقى نتدرب عليك الكلمات الدعوية مع بعض انا معين وصل المعنى ده لحد هو تخيل كده تخيلي لو انت بتبص كده لقيت سيارة العربية تحفة. واو عربية منظرها تحفى من بره وحاجة ما حصلتش ركبتها دورتها العربية طارت معاك طيارة طيارة تكتوت من ملف الباور في طاقة ما حصلش فجأة لقيت طفل قدامك حاجة تفرمل عشان الطفل يموت حيتفرم بحت عاجة العربية جاءت اتزورتي على الفرامل فجأت انه مفيش فرامل في العربية فجأت تخيلي بقى او انت دخل على صور والعربية هتتفرم باللي جواها باللي بيسوقها دخل على صور جاءت اتفرملي العربية مفيش فيها فرامل عربية بدون فرامل دي تمقى ايه كارثة اهي دي المعصية المعصية اللي بيعطرم ربنا ده لكي في ملهاش فرامل مش هيقدر يفرملي مش هادا يجي في النص ويقول ايه خلاص انا بقى ايه هقفل حد هنا وكفية كده في طريق المعصية انا هستمتع بايه بالناشوة بتاعة المخدرات من غير ده ما ادخل في سكة ان انا اترع اهلي وان انا ادخل بطاحة وان انا ادخل في سجن وان انا اتحول لنصاب وان انا مفيش كلامنا يا جماعة هي زحليقة هي عربانا لها السلامة بتقول بقى اتنين ان اي معصية تعملها تؤثر على قلبك ان المؤمن اذا اذنها كانت نكتة في نكتة المعاطي مش بس بتأثر على القلب ربنا يحفظكم يعني انت لما بتنظور الحرام المعاطي مش بتأثر على عينك على قلبك اللي بيشرب تجايه مش بتأثر على بقه على غلبه المعاطي باكل على القلب على طول سم بينشن على القلب على طول السم منطلق للقلب مش بس متأثر على القلب ده كمان من النظر لوجه الله في الاخره ربين لجنب على ربنا وما اذا محجوب تقول بعد كده بتقول المعاصي والذنوب تصد معها في القبر وفي قاع جهنم كل انك كتاب الفجاري الذي في الجيم يعني هتفضل بقى تسال نفسك بقى كل ما اشوفها كل ما تقرأ المقطعه انت بتتعذب بسببها والصحيحه اللي مكتوب فيها المقطعه مسجونه مع الواحد في زنازين جهنم ولا عذاب الله زي قول الله انكم وما تعبدون من دون الله يحطم جهنم يعني انت واللي كنت بتعبده هتتحاسبوا في زنزاره واحده ليه يعني عشان اقهر ان ده اللي انت كنت بتعبده طب انت بتتعذب بسببه وهو متعذب معاك في النار لأنه كان راضي تهديئ العبادة فديت ممكن نسميها خسائر المعصية خسائر المعصية رقم واحد ان المعصية تتطور عربية ملهاش فرامل رقم اثنين ان المعصية تهم منطلق على القلب مباشرة مش على الجوارح رقم ثلاثة انها سبب للحلمة من النظر اللي وجهنا في الاخرة رقم اربعة انها ستسجن معها في قاع جهنم او في جهنم ولا عياته من دي مدارفات اختنا جوتو الله يعني انا جمال عايزكم يعني تأخذوا موضوع المدرسة ده حياة أو عايزكم تأخذوا موضوع التدبر في القرآن والعلاقة بالقرآن ده حياة أو موت القرآن يعني سبحان الله العظيم كنت رسالة بعمل بحث قبل ما جل بحث ماذا لو غض القرآن وماذا لو جاء القرآن وماذا لو لعبنا في علاقاتنا بالقرآن يعني ماذا لو غض القرآن ربنا بيقول حتى ناس ذكره وكانوا قوما ضيوف وكانوا ناس الذكر أول ما نسوا القرآن أول ما على القرآن كانوا قالوا لو ضبط القرآن من حياتك هتبقى عاملة زي الارض البور الارض اللي ما بتطلعش غير ما متضبط فيها ماذا متحرث فيها ما متتعب فيها, ما ما فيها. كان الارض مش بتطلع خير انت عايز في الأمة زي الارض البور ما بيشتغل بنورك غير غير مش هيتبدل بسببك حد مش هيتغير بسببك واقع عكس بقى اجي علىني مباركا كنت حتى ناس الذكر وكانوا قرابة بورا ماذا لو القرآن قال تعالى ولا قد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسيه ولم يجد له عظم نسيه أي أغني أول الآية عشان تفهمي قال تعالى قال تعالى فتعار الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه إليك وحي وقرض بزدني عندنا كلام القرآن ولا قد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي عهد الله إلى آدم بالوحي وعهد الله إلى آدم بال بال بالأمر ونهي ذكرت أنا عندنا يبقى اللي هيضرب عن القرآن يحصل له ولن نجد له عزمه. إذا ماذا لو ظل في حياتك هينهر عزمك، هينهر عزمتك في موجة الفتن، هينهر عزمتك على السبات، هينهر عزمتك على الاستمرار على الأوراد، هينهر عزمتك على المجادل فردية، هينهر عزمتك على الططحية، هينهر عزمتك على الاستمرار في الطريق، هينهر عزمتك. ماذا لو ظل القرآن؟ قال تعالى في أول سورة يوسف. وإن كنت من قبله من قبله خد ذلك لمن الغافلين لمن الغافلين لو غب القرآن من حياتك حياتك هتتم له غفلة وإن كنت ضربنا بكلم النبي مش بكلمنا وأنت النبي وإن كنت من قبل النبي من غير القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين يبقى أنت من غير القرآن في روحيين قالت تعالى ماذا لو غب القرآن في حياتنا ومن ياف عن ذكر الرحمن ومن ياق الله يتعمق القرآن الله يتعمق القرآن في حياته ومن يعص عن ذكر الرحمن إذن بقى نقيد له شيطان فهو له قرين يبقى ماذا لو غاب القرآن من حياتك لو انت ما أقصرتش نور القرآن في حياتك نقيد له شيطان من القرين هيضغ يضيعك يضللك يفسد لك نيتك ويبسيب لك عملك في كل خطف حياتك خلاص انت بقيت لعبة في الشيطان لعبة في يد الشيطان الانسان إن ان يكون يعني يعني قلدي وراء القرآن وإما أن يكون لعبة في هذا السيفان. يحمد ذا، يحمد ماذا لو غض القرآن في حياتنا؟ قال تعالى: ما كان يظن أن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليندث بثابن إلى السماء على الباطر لا أسلم ثم يقطع قطع القرآن والوحي في نزوله على طرف الإسلامي فلينظر هل يوزبانا كايد وما يغيب لو عايزين تؤذوا على التغير الإسلامي اقطعوا القرآن عنه اقطعوا مقابلين وبرق القرآن يبقى ماذا لو ظهر القرآن في حياتنا وفي دعوتنا له جمه هزيمة صاحقة له جمه هزيمة مدوية قال تعالى اي اي اي وقال الذين كبروا لا تسمعوا لهذا القرآن ترد فصلة لا تسمعوا لهذا القرآن يولغى فيه لعلكم تجلبون يبقى انت يمتصر اهل البطل عليها للحظ لما يظهر فلان لاتسمعوا هذا القرآن وانغوا فيه إلغوا من حياتهم أيها على علاقة الناس بالقرآن كان التشهيش دابا بالسوشيال ميديا التشهيش دابا بالدنيا التشهيش دابا بال مواقع الفاضدة التشهيش دابا بالأجانب التشهيش دابا بالشبكات والتوك شو أي مكان لاتسمعوا لهذا القرآن وانغوا فيه لعلكم ينتصر البطل على الحق إلا إذا شوَّثوا على علاقته بالقرآن مفهوم على علاقته بالقرآن بعلاقة عشان كنا في عذاب القبر لما بيتألوا من ربك وما دينك ومن نبيك في سؤال رابع بس في باس كثير مش عارفها وما عادك فالإجابة الصحة قرأته كتاب الله قرأته كتاب الله وما يعني تسأل عن ال ال ال القرآن في القبر طب اللي غا بيرضش الملائكة بتقول لهم تضربه فتقول له الملائكة لا ضريت ولا تلايت لا ضريت ولا تلايت تبس معناك على المنابر وكثير منها مش عارف معناها يعني ايه لا دريت ولا تلايت لا ضريت علىك ولا اص أيولا ثلاثة القرآن يعني البعض آخر أيولا ثلاثة كتاب الله أي أنك لم تدري أنت مكنتش فيها حاجة لأنك كنت معزول عن القرآن يعني ماذا لو غير القرآن سبب عذاب القبر عدم الارتباط بالقرآن سبب عذاب القبر الملائكة في القبر بتقول له كنت سبب في الطائق أنك ما مكانش فيها علاقة بينك وبين الواحد، بينك وبين كلام الله لا ضريت وتليت لا ضريت ولا تليت كلام خصير جدا ماذا لو غاب القرآن من حياتنا؟ يعني عشان كذا يعني سبحان الله عظيم العكس. ماذا لو جاء القرآن في حياتنا؟ ماذا لو جاء القرآن؟ ماذا لو جاء القرآن في حياتنا؟ ده العكس ماء ربنا بيقول وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء من الفرات الحبيب وهدوء إلى الطيب من القول أي طيب من القول لا قرآن على قول المفسرين القرآن. وهموا الى الصلاة الحميد يبقى لما اهتدوا للقرآن اهتدوا طريق ربنا يبقى انتي هدايتك في الطريق على قد على علاقتك بالقرآن يعني حشان كده يا جماعة لما نسمع قول الله أفضل جدا بس مين اللي ما كنت قول ما يذكر القرآن يذكر بعده صمر مهولا. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات وستبين سبيل المجرمين نفصل الآيات القرآن نفصل الآيات يبقى بعد ما جت الآيات المفصلة بعد ما نزل القرآن حصل إيه ورث التبين سبيل المجرمين كل حاجة بتجين كل حاجة بتفتح يبقى سبب عدم وضوح الطريق سبب المتها للإخوة الأخوات على النت وعلى فيسبوك فيها وواعدين يو واعدين ما مش فهمين يعملوا ايه ما هو متعارف في الطريق الأنبياء إيه ممكن الناس بتضيع عمرها وهي مش فاهمه الطريق الصح ايه بسبب الغرش في الرؤية ان الناس مش مرتبطة بالقرآن عشان كده بعد ما ربنا قال كذلك نفصل الايه ان لفظ القران وتتداينا سبيل المجرمين طريق البطل هيتضح وطريق الحق ها هيتضح يعني انه نفصل بفصل الايات يعني ايه يعني ايه مثلا قلتلك لك عصفورة عصفوره قمت رسمه دائريه كده دي الراد وطالع منها حاجة كده اسمها من ار وبعد كده كورق بيعود لا قلت لك ارسم لي بالتفاصيل بالتفصيل فصل الآيات يعني القرآن بيديك تفاصيل الطريق لله مش بس بيقولك الطريق من هنا مش بس بيقولك مثلا الطريق للعبادة لا ده بيدك تفاصيل العبادة وكل عبادة يديك فنيتها وكل عبادة يديك كيف تصل إلى قمته ولا الحسن فيها تفاصيل القرآن يكلمك عن الدعوة لله الله يديك تفاصيل طريق الدعوة القرآن مفصل يا جماعة إذا من أحسن الآيات فصلت ثم فصير القرآن وكذلك نفصل للآيات ولي تستبيل التبين المشيرين عشان كده نفهم ليه أول سورة الحمد لله الذي أنزل على عببي الكتاب فرح أول سورة الكهس مهرجا واحد واقف قلب بيرقص من الفرح مسك المصحف يقول الحمد لله الحمد لله لأنامة القرآن سوق نجاة واحد هيهلك وربنا نزله سوق نجاة واحد يموت في الصحراء وربنا نزله خارط الطريق يخرج بيها واحد هيضيع ورب كده ال... هيموت بالعطش وربنا منزل له ماء يشرب منه يبقى يبقى عارفين كده فرح بالقرآن يبقى الخدمه دي اول سوره الكاف فرح بالقرآن طب الطريقه القرانيه زي بقى طبعا يعني انا يعني في نقاط لسه هكلمكم عنها إن شاء الله لما نكمل ماده المتطففين المرة الجاية بإذن الله تعالى واحتمال كمان المرة اللي بعدها انا عايز اوقفكم دلوقتي يا جماعه انا مش هاجي اشرح لكم وهجي عند دور دورك انت بقى وبنائك انت والضغط اللي هسمعك فيه واموتله وعديه انا عايز اسمعكم انا عايزك أ... واللي بعته مدرسات يبعتوا مدرسات ثانيه اقري كمان وظلمي والدراي انت دلوقتي في اهم فترة بالنسبه لكم فتره المذاكره فتره المذاكره فتره انك انت ايه انك انت تذاكري فعلا يعني يعني غير قضيه ان الامتحانكم على المطففين في السكشن او فتره انكيت المذاكره بقى فانا دلوقتي عايزه اشوف انت جهودكم شكله ايه الطريقه للقران عايزه توصل للقرآن ادي عندك صوت المطففين اهو فرصة اهو كلنا بنشجع بعض اهو كل يوم انزل الصوره ان مائه الليل هي اشد وقتها اشد وقت اديت عارفه المكان الكبوته اللي بتسفل في الطريق بتهرب ال اللي اللي اللي السركه بتخليه آه الكرآن في القيام الليل اشد وطقة بيسفلة القلب بيخلي القلب معبد لله ممهد لنزول الاوامر والنواهي عليه بدون اي عائق ان القلب بالليل بيبقى عامل زي المراية الفاضية ما بكاش اي صور بتنازع القرآن فإن ناشئة الليل يا اشد وطقة المعاني هتنفق جوه قلبك في القيام الليل يبقى قيام الليل ده يعني هو السلم ان قلبك هيرتقي إيه لا الاحساب بالقرآن فيه يبقى ده الطريق حفظ القرآن أخبار تويته المحاطات الصابع في حفظ القرآن لا يمكن تحفظوا كلام ربنا لأن حفظ القرآن اخليكي ابتدارتكم زيئا حفظ بالصوت تبقى كانت تتررمني بالقرآن وانت ايها حمشور ولا جاية ولا راقحة كليا ولا راقحة شغل ولا جاية يبقى حفظ القرآن المذاكرة يا جماعة المذاكرة يعني لو نحن في المحادة القرآنة هوت في المطففين اخواتكم على على النت شغالين معايا في دورة اصحاب الكاف انا بشرح في مسجد مصعب جنب بيتي وبتنزل واظن ان انتوا منكم يعني بعض الناس شغالين متابعين معايا اصلا هذه السلسله سلسلة اصحاب الكاف وعليها امتحان والامتحان جايته ربع عمره الاولى وربع عمره الثانيه يبقى ذاكروا يا جماعه فرقتنا الغافلين اللي بداعوا قرات الرحمة يبقى ايه يعني صوره القاف هو بيدفعهم باذن الله تعالى يبقى ايه ضلالوا بعض بعض بقى أشوفهم. يعني شوفوا الدروس دي فيه دوروا مع بعض انما اددلوا اددلوا قصة اصحاب الكهف دورة في قصة اصحاب الكهف يبقى ايه يبقى ذكروا زائد الدعوة الدعوة لو انت عايزة تفهم قرآن اشتغل في دعوة احد الاخوة قابلني في الحرم اول رمضان انا خلاص ستة مصر والاخر عالي يعني ما شاء الله يعني. ادخل ان شاء الله له في التربية وفي فميلي سبت مصر ايه قلت له اقعد رمضان كله مع القرآن للمهار قال لي خلاص حاضر انا نفذ النصار دي ان شاء الله ولكن بعد رمضان اعمل ايه قلت له لو انت فهمت انت القرآن هتنزل مصر تاني ومش هتبه الواقع ولا دعوة في مصر لو انت بعد رمضان بعد شهر مع القرآن القرآن ما نزلكش الواقع ونزلك الارض والدعوة ها اعرف ان انت ما فهمش القرآن شوف اي سكة ثانية بقى يبقى حتى ما القرآن لا ممكن هتقبل على القرآن وهتقبل على قصة الأنبياء وهتقبل على المعاني المهوله اللي احنا قاعدين نتكلم فيها يا جماعة ومش هتنزل تشتغل في دعوه لله مش هتنزل تنطق في دعوه الى الله يبقى اذا ده الطريق الى القرآن انا كنت عايز اناقش مشاركات اختنا امال كمان لان بصراحة فيها مشاركات طيبه وانا يعني انا كنت ناوي اقول المره دي مشاركات جطر الله وامال وادخل بقى في المشاركات الباقيه بقى اختنا اول شهيده واختنا مسلمه وبقى المشاركات ولكن هنا عندهنا شاء الله بإذن الله وحنا مع بعض المرة الجاية يا جماعة يا إخواني فترة المشاركات أهم أو لا تقل أهمية عن فترة الشرح ده فرصتك أنك تدرسي وتقومي الليل وتذكري وتجي فرصتك عشان كده هنا وقفة هنوقف وقفه ان شاء الله باذن الله مرة اثنين 3 انا ما عنديش منع والله اقف اربع مرات عشان يعني ايه يعني اشوف اللي انت قلتوه اخواتنا بقى مسلمه بتقول بحث الانفطار انا البحث اللي وصلني بحث الانفطار بتاع مسلمه واول شهيدة ورهام ما غرك بربك الكريم بس انا بتكلم البحث بقى انا يعني مش عارف هل انا ناقشته قبل كده ولا لا ما ناقشتهوش قبل كده خلاص هناقشه باذن الله تعالى ولكن ا يعني فتره المذاكره كده ايه فتره المذاكره كده غلفت فان شاء الله بإذن الله يعني هنستأنف مع بعض باذن الله سبحانه على المره القادمه اللي خرجنا بيه دلوقتي تحت قواعد النجاح في الحياة الكلام اللي احنا قلناه المره دي ودوروا بقى في الكلام اللي انا قلت لكم قبل كده لان جبت سير قواعد النجاح في الحياة كتير انتوا فريق عمل بقى فتوكلوا على الله وجمعوا موضوع قواعد النجاح في الحياه من اللي احنا قلناه أو يعني اللي يطروا حتى لو ورقه موضوع التكشن الجديد ربنا يسر للنهاردة إن شاء الله بإذن الله يجي دكتور أحمد ونبدأ نعلن عنه موضوع مدارسات المتصفين لا نزل ننتظرها منكم إن شاء الله بإذن الله دي ايتين بإذن الله تعالى وتعالى ونبدأ تكشن الدعوة تكملة جلسة ملتدمونة أمزئة دارة العنكبوت اليوم يعني غالبا إن شاء الله يبقى في دارة عنكبوت اليوم إن شاء الله بإذن الله الحاجه اللي الحاجه العظمتان درس العظمتان الجاي ان شاء الله ملتزمون ام سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله